أَلَا فَمَن يَمْلِكُ لَكُم مِّنَ اللَّهِ شَيْئًا إِنْ أَرَادَ بِكُم ضَرًّا أَوْ أَرَادَ بِكُم نَّفْعًا بَلْ كَانَ اللَّهُ بِمَا تَحْمِلُونَ خَبِيرًا